اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر وما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عديت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 تحت الجنادر والتراب وحدنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وَلِأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا وَأَرْحَامِنَا وَأَصْحَابِنَا وَمَشَائِخِنَا وَحُكَامِنَا وَمَنْ أَوْصَانَا وَاسْتَوْصَانَا بِدُعَاءِ الْخَيْرِ وَلِمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا يَا كَرِيمٌ